يا اللي غيرك حلالي يا عراق يا عراق انت للعالم مناره مناره وانت كل الحضاره ريح يملك مثلك بكل الحياه يا وطن كل النفائس والجوامع والكنائس يا كل النفائس والجوامع والكنائس للابد ما منافس يا عراق للابد ما لك منافس يا عراق من انا كل الحضاره يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق, يا عراق باجر نشوفك حبيبي عفا من كل الجروح نخلك الحاضن سماك تبهي بي الصروح باجر نشوفك حبيبي عفا من كل الجروح دخلت الحاضن سماك باهي بكل صروح تنهض ويرجع شبابك تنختم قصه عذاب تنهض ويرجع شبابك تنختم قصه عذاب توقف الدنيا على بابك يا عراق توقف الدنيا على بابك يا عراق سمك حلق طيور الامام باجر الدنيا على باب توقف وتاخذ سلام باجر ترتب سمك حلق طيور الامام <تصفيق> تنزل تقبل تشوفك تحلف بدم ما تروك تنزل تقبل تشوفك تحلف بدم ما تدعو سالم وغنم نشوفك يا عراق سالم وغنم نشوفك يا كل انت بس انت اللي اشوفك عين غيرك ما تشوف يا وطن قم على حالك انهضوا ها الجفوف جفوف انت بس انت اللي اشوفك عين غيرك ما تشوف يا وطن مثلك حنينه يبكي من بعد علينا يا وطن مثلك حنينه يبكي من بعد علينا روحي بك فقرهين ya عرا روحي بشفو فقرهين ya عرا مضايف والدلال وانت ما يفوقك كل جمال للكرم والطيبه انت للمضايف والدلال ما يفوقك كل جمال. يا نبض عمر حقنا لو بسمك ننادي يا نبض عمر حقنا لو بسمك ننادي بينا فخر بلادي يا عراق بنحت <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الاصلييه تجدونها لدى مؤسسه ميديا الاسلاميه